لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين ونجعله غفاءً أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى <متصفيق> ونيسرك اليسرى فنكه للنبعة الفكرى هو الأشقى <تصفيق> الذي يصله. غير للنظوب عليهم ولا هل أتاك حديث خاشية قدوره يومئذ خاشعة عابل I'm sorry.